فبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءدون به والأرحال إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا أصلح لكم أعمى لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطرع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور للمحدثات وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة كل ضلالة في النار ثم أما بعد أول فقط عليكم السرعة وكان المفترض يكون الدست 11 لكن الشيخ مصرعة تظهر عن دسته الليلة صوت كسو كويس أقول كان المفترض الدرس يكون الساعة 11 كما تعودنا في كل خميس ولكن الشيخ مصير اعتذر الليلة لانشغاله فقلنا لألا نشق على حضراتكم فقدمنا الدرس ساعة أو ساعة ربع يعني ولكن المفترض إن, المفترض إن شاء الله يكون كل خميس الساعة 11 لكن الليلة كما ذكرنا وننبه تعريقكم في الوطس وعبر الفيس الليلة حالة خاصة لاعتزار الشيخ نصير يسر الله أمره وأطال عمره أحسن عمل فقلنا لألا نشق عليكم مغتنين الفرصة ونبدأ مبكرا ننبه أيضا على مسألة السنة سنة في هذه الليلة ونحن نتكلم عن قاعد علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا صيح لنا أن نتحدث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونحن نؤكد على سنة من سننه التي أوصى بها أمته وهي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما فعل بدأ الله به بنفسه وثنى وسل بملائكته وسلف أمر عباده أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال المعصوم صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي يا له من شرف وأي شرف حينما تذكر باسمك اسم أبيك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا من اللطائف هنا من اللطائف في الصلاة عليه وسلم قالوا أن هذا من البر بأبيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من البر بأبيك ويش العلاقة في مسألة مسألة أن تبر بأبيك في الصلاة والسلام قالوا لأنك ترفع من قدر أبيك ويزداد شرفا حينما يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان قد صلى عليك فأنت تذكر باسمك واسم أبيك عند النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سألنا عنكم كثيرا طال غيابكم جدا جدا يسر الله أمركم الله المستعان أنتم في عفية فلله الحمد أولا أسانياً. أمام الله أمركم وأحسن عملكم فقالوا أنه من البيض بأبيك أنك حينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر باسمك واسم أبيك يقال فلان ابن فلان سألنا عنكم كثيرا الله أمركم من الأمور الشائعة قبل أن أنسى شيء بشواء كلام يعني يذكر بعضه بعضا من الأمور الشائعة عند كثير من الناس يقال أن الإنسان ينادى باسم أمه ينادى باسم أمه وهذا من لا أقول الإسرائيليات بل هذه سموها من العاميات التي تنتشر بين عامة الناس أن الإنسان ينادى باسم أمه وهذا غير صحيح بل دلت الأحاديث أن المرء ينادى باسم أبي في الحديث حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه غدرة فلان ابن فلان نعم والله نحتاج إلى أن يعني نبارك عودة أختنا هي الله أمرها ونحتفي بعودتها, بعودتها نسأل الله أن يثبتها على هذه المجالس وأن يزيدها ويزيدها علما وحرصا وفقا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حياك الله ونفع بكم إذا مسألة الإكثار من الصلاة والسلم تنتوي وأنت تفعل ذلك أنك تبر بأبيك حينما يذكر اسم أبيك عند النبي السلم كذلك نؤكد على محاضرة يوم الأحد وإن شاء الله يوم الأحد في العاشرة مساء كان مفترض ندي درس لمعة الاعتقاد بحث فايد الجواد شرح لمعة الاعتقاد لكن سنقطع يوم الأحد إن شاء الله لنعطي المحاضرة بعنوان موسم الشتاء فوائد فقهية فوائد عقضية وفقهية وإيمانية هذه إن شاء الله كل محاضرة يوم الأحد وتستمر أيضا يوم الاثنين هتكون على جزئين الجزء الأول يوم الأحد في العاشرة وأيضا الجزء الثاني في العاشرة أيضا يوم الاثنين قاعدة الليلة القاعدة السابعة نقول من فاته القاعدة السابقة يعود إلى قناة تيليجرام قناة أبواب الخير إن شاء الله عليها قواعد علم الحديث، وعليها سائر الدروس هذا هو رابط القناة هذا هو رابط القناة قناة أبواب الخير على التليجرام يلزم أولا أن تحملوا برنامج التليجرام ثم بهذا الرابط تجدوا الدروس التي فاتتكم سواء في قواعد العلم الحديث التي مشرحها القميس أو في سائر المحاضرات عندنا إنشاء غدا في العاشرة تفسير سورة النساء وهذا الدرس يزد فيه كثير منكم إلا ورحم الله مع أهميتي والتفسير الميزة في التفسير التي لا يفصل الله الكثير الميزة في دروس التفسير أننا مثلا حينما نعطي درس في الشق فيكون الكلام على الشق العقيدة نفس الكلام, الكلام على العقيدة وكذلك الأصول الحديث أما درس التفسير فهذا درس جامع لشتى العلوم بمعنى أنك وأنت تعطي التفسير ها تأخذ ها هنا فائدة عقرية فائدة فقهية فائدة أصولية فائدة حديثية فائدة إيمانية ها لذلك ها يسمى درس التفسير يسمى حديث الركب إيش حديث الركب حديث, حديث الركب وناس في صفر وهم ركوب على جمال مثلا فهذا يأخذ طرف من الحديث وهذا تطع كلمة وهذا يأتي بفائدة وهذا معنى حديث الركبة قاعدة الليلة القاعدة السابعة هي بعنوان ونرد لو أن أحدكم كتبها وهذا رابط البحث لمن أراد طبعة البحث وتحميله مخالفات المقبولين شوذوذات ومخالفات الضعفاء منكرات مرة أخرى مخالفات المقبولين شوذوذات ومخالفات الضعفاء منكرات كم مصطلح ذكرناه ها كم مصطلح ذكرنا في هذه القاعدة ذكرنا مخالفة ذكرنا المقبول ذكرنا الشذوذ ذكرنا الضعفاء وذكرنا المنكرات كم مصطلح ذكرنا ها أولاً المخالفات وما معنى المخالفات مصطلح الثاني المقبول ومن هو المقبول من هو الراوي المقبول مصطلح الثالث الشذوذ ما هو الشذوذ المصطلح الثالث الضعفاء ومن هو الراوي الضعيف ثم لفظ المنكرات. نحاول تيسير القاعدة في معنى إجمالي، ثم نأتي بالأمثلة. ودائماً تتشوقون للأمثلة لأنها بتوضح، بتوضح وتفك الطلاسم من صحة التحبيل. نقول القاعدة في مجملها تقول مخالفات المقبولين شذوذات. هذا هو الشطر الأول. الشطر الثاني يقول ومخالفات الضعفاء منكرات إذا هنا في قاعدة الباب عندنا صنفان من الرواة عندنا صنفان من الرواة عندنا الله المقبول والله الضعيف الله المقبول ها من؟, من هو الله المقبول كل من قبلت روايته كله من كان أهلا لأن تقبلت روايته سواء في ذلك أكان ثقة كان صدوقا كان عنده بعض الوح ها وإلا فما من راون إلا وقد يخطئ فليست العبرة براون لم يخطئ قط هذا لن تراه إلا في الغيب إنما العبرة ألا يكثر خطأه ألا يكثر خطأه المقبول مرة أخرى من هو الراوي المقبول كل راو تقبل روايته مع خلاف الدرجات والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والرزق ليس محصورا في المال بل الرزق درجات وأعلاه العلم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق دائما العقول تسير إلى آية تسير دائما إلى رزق المال فيقول مثلا المعنى المتمبر عند الذهن يقال فلان دخله ألف وفلان دخله عشرة هذا معنى آية الآية وهذا خطأ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق أعلى الأرزق رزق العلم فهذا راون ثقة فهذا ضعيف هذا حسن هذا صدوق وضح كده؟ فالراوي المقبول كما ذكرنا كل من تحتاج كل من يحتد بروايته سواء كان ثقة صدوقا أو يقال عنه مثل من لا بأس به تمرر تمرر روايته إلى آخر ذلك إذا شرح الفاضل على القاعدة مخالفات إيش معنى مخالفات أن راويا ما يخالف غيره ها معنى كلمة مخالفة أن راويا ما يخالف غيره إما من حيث الكم أو من حيث الكيف هذا الكلام الناس عندك في المذكرة ها المرة أخرى ما معنى المخالفة؟ مخالفة أن راويا ما يخالف غيره إما في الكم وإما في الكيف إيش معنى الكم؟ الكم أن راوي واحد يخالف عشرة مجلس مثلا فيه عشرة يسمعون الحديث من من شيخهم فواحد قال لفظة وخالفه تسعة هذه تسمى مخالف في ايه؟ في إيه؟ في الكيف؟ لا خطأ مش في الكيف في الكم لأن هذا واحد يخالف تسعة بالعقل قبل النقل أيهما يقدم؟ هل يعقل أن يهم التسعة بالطبع لا فهذه معنى مخالفة الراوي في الكم في كم العدد أو مخالفة في الكيف إيش معنى مخالفة في الكيف مجلس لشيخ حضره مثلا ها طالبان أحدهما الثقة والآخر صدوق فوقعت المخالفة هذا قال لفظة والآخر خالفة ها من نقدم نقدم رواية الثقة أم الصدوق ها نقدم من نقدم الثقة فهذا معنى المخالفة في الكيف أي كيفه يعني صفته تكيفه هذا ثقة لا نعذر به غيره وهذا صدوق نعم تمر روايته لكن قف أنت أيها الصدوق على العين والرأس ولكن لما خالفك من هو أعلى منك في الدرجة فتقبل روايته وتقدم عليك ولا كرامة فأنت حبيب إلينا أي الصدوق والثقة أحب إلينا منك ها نول ثاني أي الصدوق أنت حبيب إلينا تنقل لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الثقة, ولكن الثقة أحب إلينا منك لأنه لا مجمال في دين الله عز وجل السنة أتبع السنة أتبع السنة أتبع نعود إلى ألفاظ القاعدة مخالفات وضحنا معنا كلمة مخالفات المقبول وضحنا معنى المقبول شذوذات الشذوذات كما ذكرت الآن في مسألة الكام والكيف مسألة الكام والكيف أن صدوقا يخالف ثقة مجلس وليكن فيه إثنان فقط فخالفة ها لا أقول يعني عشان بس نضبط العبارات لا أقول ثقة خالفة صدوقا العبارة فطر بل الصح أن نقول صدوق خالف ثقة لأن من الذي خالف من الذي شذ ها الصدوق فمعنى الشذوذ من شذ الشيء فمعنى الشذوذ أن الله هذا يخالف غيره إما في الكم وإما في الكيف كما وضحنا فإذا خالف صدوق ثقة هذا يسمى شذوذ من ناحية ها الكيف وإذا خالف ثقة تسعة ثقات مجلس في عشرة من الثقات كلهم طلاب ثقات عند الشيخ ها قال واحد منهم لفظة وخالفه تسعة هنا مخالفة ثقة لثقات هو واحد وهم تسعة من نقدم نقدم رواية الأكثر عددا فرواية هذا الشخص الوثقة الذي قال فتسعة تسمى رواية شاذ ورواية تسمى رواية ها محفوظة إذن معنى الشذوذ أن الراوي يشذ عن رواية من هو أولى منه في العدد أو الصفة إيش العدد؟ كما ذكرنا أن ثقة يخالف تسعة الصفة أن صدوق يخالف ثقة ولو كان اثنين فقط في المجلس نكمل ومخالفات الضوء كل هذا إيه؟ هذا توضيح مجمل للقاعدة إلى الآن لم ندخل في قاعدة الباب هذا بسماوه إيه؟ إيه موجز الأنباء ثم تأتيكم إليه الأنباء بالتفصيل واضح كده قال ومخالفات الضعفاء منكرات وضحنا معاكمة مخالفة الضعفاء جمع ضعيف والله الضعيف هو الذي لم يصل هو الذي لم تصل روايته إلى حد القبول كل راوي لم تصل روايته إلى حد القبول أي تقبل فهذا يسمى ضعيف فإما لسوء حفظه إما لفحش غلطه إما لكثرة أوهامه وهذا يعرف بالتتبع بالاستقراء، وإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخفظ بمعنى إيه؟ معنى أننا لا نتصيد للرواد ليس مع أول هفوة يقال الدور ردو صحقا صحقا لا إنما الأمر بالغالب إنما الأمر بالغالب إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. نبدأ في شرح القاعدة هذه القاعدة في مجملها ب... تفرق بين أمرين بين أن روي مقبول يخالف من هو أولى منه وهذا الشطر الأول وبين روي ضعيف يخالف من هو ها أولى منه وهذا يسمى حديثه منكر بمعنى نبدأ في القسم الاول عشان الا لا يشوش عليكم الله المقبول بين قوسين يشمل المقبول الله المقبول كل من يحتج برواياتي سواء كان ثقة سواء كان صادقا ها ايش الفرق بين الثقة وبين الثقه ها ايش الفرق بين الثقة والصدوق الثقة هو الراوي الذي ها ضبطه تام أما إذا خف الضبط قل الضبط الحفظ هيدخل في دائرة الراوي الصدوق. فبنقول أن الراوي المقبول إذا خالف من هو أولى منه الراوي المقبول إذا خالف من هو أولى منه فهذا يسمى شزوز هذا يسمى إيه حديث شاز بمعنى إيه نقول أمثلة تاني عندنا مجلس لشيخ فيه اثنان زيد وعمر عمر هذا راوي صدوق عنده بعض أوهام لكن في الجملة هو لم ينزل إلى الضعيف هو راوي صدوق وزيد راوي ثقة جلس في مجلس الشيخ أحمد مثلا بعد المجلس اختلف في لفظة فقال الثقة قال الشيخ كذا وقال الصدوق لا بل قال شيخ كذا اختلف من المقدم المقدم في الرواية هو قول الرواية الثقة يقدم على الصدوق وهنا احفظوا معي تسمى في هذا المثال بعينه في هذا المثال تسمى رواية الثقة تسمى رواية محفوظة لو رأيت مين زيد نحن قلنا زيد قال لفظة خالفه عمر زيد هذا ثقة عمر صدوق من الذي نقدم روايته الذي تقدم روايته هو زيد لأنه ثقة وتسمى ها روايته رواية محفوظة وتسمى رواية عمر رواية ايه شاذة رواية ايه وهذا معنى وهذا معناه مخالفات المقبولين شذوذات فلما خالف عمرو زيدا قلنا يا عم أنت حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك والثقة أحب إلينا منك فتقدم رواية زيد لأنه ثقة وتسمى روايته رواية محفوظة أو يسمى حديث المحفوظ وتسمى ويسمى حديث عمرو حديث شاذ قد يسأل سائل في قولنا لا لا مش سائل لا سائل خالص ها في قولنا مخالفات المقبولين شذوزات في بعض الكتب قد تقرأ يقال مخالفات ها الثقات شذوزات ايهما اضبط الاضبط هو ان نقول مخالفة المقبول هذا أضبط من أن نقول مخالفة الثقة ليه ها. ليه الأضبط في العبارة هو الأضبط عشان أنا ذكرته لا مش شرط ها لا معنى لا. العلم يعرف بإيه بالأدلة إذا كنت مخبرا فعليك بالدليل وإن كنت مدعيا فعليك بالبينة إن كنت مغبرا ها، فعليك بالدليل وإن كنت مدعيا فعليك بالبينة. هذه من قواعد أهل العلم. فمن لما قلنا هنا مخالفة المقبولين، ولم نقل مخالفات، ها، الثقة. المقبول لنوسع الدائرة. فالمقبول أوسع من الثقة، لأن الثقة، لأن الثقة، ها، أوشمل من إيه من على ضبطه. ثقه خالف ثقات فقلنا مقبول ليدخل في ذلك من ليدخل في ذلك الصدوق إذا خالف الثقه مش واضح الكلام نقول مرة أخرى يعني مثلا نقول مثلا مخالفات الثقات شذوذات هنا قصرنا القاعدة على إيه قصرنا القاعدة على مسألة المخالفة في الكيف لو أن الثقة يخالف ثقات لكن لما قلنا مقبول ليدخل معها إيه ليدخل معها مخالفة الصدوق ها للثقة وهذا يسمى مخالفة فين في الكيف؟ فكلمة مقبول أوسع وأضبط من أن نقول مخالفة الثقة لأننا لما نقول مخالفة الثقة للإستقاء شو هنا حصرت المخالفة على مخالفة الإيه العدد إن الثقة يخالف وخالف تسعة من للإستقاء لكن لما قلنا مقبول يدخل مع ذلك إيه يؤهدكم مع ذلك الصدوق إذا خالف ثقة وهذه تسمى مخالفة فيهم في الكيف يا رب تكون وصري عشبه كان في صعوبة شوية ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة مرابطة سماع الدرس الأفضل من مرة إن شاء الله في الأمثلة كل هذا لم يعني نبدأ في أمثلة القاعدة إذن سؤال لكم إيش الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المحفوظ إيش الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المحفوظ اللهم صل على محمد وعلى آيه وصحبه وصليه ماشي هو بس لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا نريد مندوب يتكلم عن عن أحد نريد الجميع يشارك نريد الجميع يشارك لإن المسألة لو هي مغلقة نعيدها مرة أخرى ليس العبرة أن ننتهي من لو انتهينا من سطر واحد وفهم يبارك فيه بذن العجل ايش الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المحفوظ ايه يا جماعة واضح لا اجد اجابة اللوحة بريضاء النظفة من الايمان ما في أيوة. المحفوظ هو الراجح من مخالفات المقبولين والشاذ هو المرجوح كلام عالي يا شيخ محمد مش قد يا محمد انا شيخ لسه احنا يعني ان شاء الله يعني حاجات عالية يا شيخ محمد طب سهل شويه يا محمد الموضوع محمد كلام عالي جدا على سكرة. يعني لسه ايه؟ يعني هو يقطو مرحلة ما على أبوابها السؤال بيقول إيش إيش الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المحفوظ طبعا لوقتكم ووقتنا نجيب طيب أحمد رجليه أنت معانا ولا؟ أيوة كلام الصدوق أو من هو فوقه الذي قال ففيه من هو أوثق منه. ممتاز مسلمان. أحسنت. كلام ممتاز. معمر أشاد ما رأوه المقبول مخالفا ممتاز. كما أوثق وكلام الأوثق محفوظ. ممتازين. جاءت صحيحة. كل الذي جاءت صحيحة. ننتظر مشاركات أخرى. حاضر. إجابات صحيحة أبو سليمان أم المؤمر وعبد الحميد على كل إجابات صحيحة الحمد لله كنا أطمئن إن الدرس ها المعفوض ما رواه أوسق تمام أم كده أطمئن إن الدرس الحمد لله ماشي في مسار صحيح خالفت الرواية، تمام؟ طبعاً ممكن ننوسّل الأمر فنقول، ها اثبتوا معي. ممكن نوسّل الأمر فنقول. إذا خالف، نعم الفرق في الكيف، تمام؟ في الكيف ولا في الكم؟ لما يكون في الكيف فقط في الك... في كيف والكم؟ الفرق في الكم وفي الكيف. أليس المغفور ضمن كتب الرجال يستعمل لمن لمن حديثه ضعيف؟ لم أفهم السؤال أبو سليمان. مهمة جماعة. طب فايس سؤال بس خليني براخل اللي قال له نشاوش عليكم. الفرق بين الشاذ والمحفوظ نقول إذا وقعت مخالفة من الراوي المقبول إذا وقعت المخالفة هذا ليه هذا ب بصورة وقعت المخالفة من الراوي المقبول لمن هو أولا منه ها إذا وقعت المخالفة من الراوي المقبول مقبول تشمل لي الصدوق والثقة إذا وقعت المخالفة من الراوي المقبول لمن هو أولا منه ها كلمة أولا منه تشمل لي بقى كلمة أولا منه تشمل في الكم أو في الكيف زي ما شرحنا في مثال زيد وعمر إذا وقعت المخالفة من المقبول لمن هو اولى منه يسمى حديثه حديث شاذ وحديثه يسمى حديث محفوظ مسجّل صعبضي إذا وقعت المخالفة من المقبول المقبول بين قوسين تشمل الثقة ولا أي الثقة ولا إيه؟ إذا وقعت المخالفة من الرأي المقبول لمن هو اولى منه يسمى حديثه حديث شهز ويسمى حديثه حديث محفوظ في الكم او في الكيف ايش الفرق بين الكم والكيف اول تاني انا عندي الشيخ احمد اليوم الجمعة مثلا عنده حلقة حضر فيها اثنان ركزوا على لو اليوم الجمعة درس الشيخ احمد حضر فيه اثنان زيد وعمر انتهى المجلس اختلف زيد وعمر في لفظة زيد كان ثقة عمر كان صدوقا ما نقدم نقدم قول زيد لانه هو ثقة نقدمه على عمر لانه صدوق فحديث زيد يسمى حديث محفوظ وحديث عمر يسمى حديث شاذ وهديث يسمى مخالفة فين في الكيف يوم السبت عقد مجلس اخر فيه عشرة فيه عشرة عند الشيخ أحمد العدد زاد شوية مارك الله في الطلبة فحضر عشرة كل والعشر كانوا ثقات ما فيهم أحد صدوق عشر ثقات انتهى المجلس ها فوقع الخلاف في لفظة تسعة قالوا لفظة معينة والعاشر خالفهم هم ثقات نعم فهنا الثقة هذا كل مثلا هو زيد الذي كان في درسي الجمعة حضر السبت ولكن دقى في يوم السبت حضر معه تسعة من الثقاء فزيد الذي كان ثقاء خالف تسعة من الثقات نقدم قول من؟ نقدم قول التسعة ويسمى حديثهم حديث محفوظ ويسمى حديثه حديث وحديث شاز وهذه مخالفة فين؟ في الكم لا المقبول هو لغة المقبول لغة يعني مقبول لغة يعني كل من تقمل رواياته فيشمل, في فيشمل في ذلك الثقة فيشمل في ذلك الثقة والصحب واضح كده اذا هذا الفرق بين ايه بين الشاز والمحفوظ نأتي على الضفه الاخرى تحملون بالله عليكم على الضفه الاخرى بقى الشطر الثاني ومخالفات الضعف منكرات مخالفات الضعف ايه منكرات ازاي ناءت المثال في درس الشيخ احمد في درس الشيخ احمد ها اثنان يوم الجمعة حضرة اثنان راوي ضعيف وراوي قل بقى ثقة او ايه او صدوق بعد انتهى الدرس وقعت مخالفة قال عمر ضعيف لفظة وخالفه من خالفه زيد وكان زيد ثقة أو قل صدوق مثلا وخالفه عمر الضعيف هنا ضعيف خالف ثقة أو خالف صدوق من نقدم نقدم قول الراوي الثقة أو الصدوق على الضعيف ويسمى حديث الضعيف إيه يسمى منكر ويبقى يأدي جديد بقى ها منشان كده ويسمى حديث من خالفه يسمى حديث معروف مش حاجة اسمها الأمر عرفناه المُنكر الأمر بال معروف النهي عن المنكر احفظوه كده يبقى الحديث المنكر أن يخالف ضعيف ثقة أو صدوق فيسمى حديثه حديث وحديث ضعيف ويسمى حديثهم حديث معروف فكما فرقنا بين الحديث الشاذ الحديث المحفوظ فارقه أيضا بين المنكر وبين المعروف ايش الرواية الحديث المنكر وخالفه الضعيف لمن هو اولى منه فيسمى حديثه حديث منكر وحديثه من يسمى حديث معروف هذا هو الفرق بين شطري القاعدة نقول في في في أغلب استطلاع أهل, أهل هذا الفن أنهم بيفلقوا بين المنكر والشاذ على نحو ما ذكرنا في أغلب استعمالات أهل هذا الفن فن الاستطلاع فرقوا بين الحديث المنكر والحديث الشاذ كما ذكرنا آنفا وإن كان كثير من من المتقدمين توسعوا في إطلاق لفظ المنكر والقاعدة لا لا مشاحة في لا مشاحة في الاستطراع كما ذكرنا مقابل أنه مثلا قد يخلطوا بين كل بين بين المصلح المقطوع والمقاطع ها هل نعلم أن المقطوع قول التابعي المقاطع هو الروي الذي الذي فيه سنده انقطاع واضح كده من العلماء من استعمل لفظ المقطوع في الحديث الذي انقطع سنده فامر امور اصطلاحيه لا مشاحه فيه فكذلك هنا نحن نفرق بين الحديث الشاذ والحديث المنكر عند المتقدمين كانوا عندهم توسع فكانوا لا مثل يعني لا تعرضون ان يطلقوا لفظ المنكر على كل حديث فيه تفلت حتى لو كان المتفلت ثقه يعني ايه احنا قلنا من شويه الثقه اذا ثقات يسمى حديثه ايه ها إذا الثقه خالف ثقات يسمى حديثه قول بالله عليكم الثقة خالف ثقات يسمى حديثه ايه شاذ وليس منكر لأن المنكر ده مخالفه الضعيف لايه للاستقامات اما شاذ فمخالفه الثقه للاستقامات فهم عند المتقدمين توسعوا فكانوا بيطلقوا لفظ المنكر على مخالفه الثقه للثقات لذا بيقول الحوز ده حاجه قال إن أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة. مزداني قال أحمد قال الحافظ أن أحمد وغيره ها يطلقون المناكير مناكير اللي هو المنكر جمع منكر على الأفراد المطلقة ما معنى الأفراد المطلقة أراد نحجر أن يقول أن أحمد وغيره كانوا بيطلقوا لفظ المنكر على كل تفرض. كل تفرد نراوي يقول هذا متفرد حديث ومنكر وهذا كلام غير صحيح يعني تأصيلاً غير صحيح لما؟ لأن ليس كل تفرد صاحبه يكون منكر الحديث بل ننظر إلى شخص هذا متفرد إذا كان ثقة يسمى حديثه ها شاذ وإذا كان ضعيف ضعيفاً يسمى حديثه إيه؟ منكر لكن الذي استقر عليه العمل هو التفريق بين الشاذ وبين المنكر على النحو الذي ذكرناه هنا سؤال. طب نكمل ولا نغلق الورق و... ونكتفي بهذا الفدر. ها نكمل. لو في صعوبة ممكن نعيد مره بس يعني أنا أزعم إن هو بسماع الدرس أكثر من مرة. ها إن شاء الله سيكون سهل. وهنا سؤال. ذكرنا الحديث الشاذ والحديث المنكر هذا السؤال يعني اجابته واضحة بديهية ذكرنا الشاذ وعرفناه وذكرنا المنكر وعرفناه ايهما اشد ضعفا ايهما اشد بعدا عن الصحة ها ايهما اشد ضعفا وبعدا عن الصحة بالطبع أن حينما نقارن بين الحديث الشاذ وبين الحديث المنكر سترى أن الأسوأ حالاً والأضعف المنكر لما لأن الحديث الشاذ إذا كان رد إذا كان مرضوضاً دي فإن الحديث المنكر يرد ها في اكثر من وجه أقول من فهم ما ما فات سوف يجيب على سؤال هذا السؤال أيهما إحنا بنقول إيه كلاهما يرد لكن عند المفاوضة شيء أمر نزبي أيهما الأبعد عن الصحة أيهما الأشد ضعفا المنكر أم الشاز نقول أيهما نقول الأبعد عن الصحة والأشد ضعفا هو المنكر لماذا لأن الشاذ إذا كان يرد لأن ثقة خلف الثقاط فالمنكر يرد من وجهين المنكر يرد من وجهين لضعف الراوي وفوق مع ذلك يعني هو ضعيف ثم يخالف إذا تناظر حديثان منكر وشاذ فقال المنكر للشاذ حالنا كحال بعض فلا تترفع علي منظرة بين حديث شاذ وحديث منكر فقال المنكر للشاذ بأي حق تترفع عليه وكلانا يرب وكلانا يرب وكلانا فيه ضعف فقال الشاذ المنكر لا بل أنا وإن كنا يجمع بيننا صفة الضعف فأنا أحسن منك حالا قال المنكر ولما فقال الشاذ لأنك أيها الحديث المنكر جمعت بين سوأتين راويكا راو ضعيف ثم هو قد خالف من هو أولى منه أما الشاذ فهو جمع بين أمر واحد أقصد على الأمر الواحد وهو أي هو المخالفة مخالفة من ثقة لثقات أو مخالفة من صدوق أو مخالفة من صدوق لثقات كما ذكرنا ها أن في قولنا في قاعدة الباب مخالفة المقبولين لمخالفة المقبولين تسمى فيوزات وزاد لفظة المقبول هذه مقصودة ها لذلك من الأمور الشائعة أيضا يعني الشيء يذكر لما يجي يعرف مثلا ليه يقول لك ما هو الحديث الشاز ها منهم من أول واهلة يقول الحديث الشاذ مخالفة استقاء لاستقاط ها البعض من أول واهلة وأذا خذو في بعض المطون فيقولون الحديث الشاذ ها مخالفة استقاء لاستقاط قلنا هذا تعريف فيه نظر أظن أنت ما ها تجيب على هذا الإشكال هل الحديث الشاذ تعريفه مخالفة استقاء لاستقاط هذا التعريف فيه خلل لما لأن من صفات صحة أي تعريف أن يكون جامعا مانعا أن يكون جامعا مانعا وهذا التعريف في تعريف الحديث الشاز أنه مخالفة الثقة للثقاط هذا ليس تعريسا جامعا لما لأن تعريف الحديث الشاز بأنه خالفة الثقة للثقاط أسقط فرعا مهما أي فرع؟ أسقط حالة مهمة وهي مخالفة الصدوق للثقة نحن قلنا في مجلس الجمعة حضر لأحمد شخصان ثقة صدوق في درس السبت حضر تسعة كلهم ثقات عشرة كلهم ثقات فلما نقول حديث الشيء مخالفة الثقة للثقات ها أنت هذا تعريف ليس جامعا لأنك غفلت عن نوع من المخالفات يسمى أيضا شزوز وهو مخالفه الصدوق للثقه ولو كان ثقه واحده صدوق خالف ثقه فيقدم ايش كما ذكرنا الصدوق حبيب إلينا والثقه أحب الينا منه اذا تعريف الحديث الشاذ بانه مخالف للثقه للثقات هذا فيه نظر لانه ليس ايه بتعريف جامع ومن شروط صحه التعريف ان يكون تعريفا جامعا ما نعم وعليه فإن ما أشيع في تعريف الحديث الشاز بأن مخالفة الثقة للثقات هذا فيه تعقيب لما؟ لأن الحديث الشاز لا يكون قاصرا على مخالفة الثقة للثقات بل يدخل فيه مخالفة الصدوق للثقة لذلك فنحن في تعريف الحديث الشاز عندنا تعريف أشمل أن نقول فيتعرف هذه الشاز مخالفتها المقبول لمن هو أول منه، وهذا أضبط مخالفة المقبول المقبول تشمل إيه الثقة والصدق لمن هو أول منه، فتشمل المخالفة في الكلام والمخالفة في كيس. أنا اعتذر لو كنت بعيد الكلام أكثر ممره، فالتكرار يثبت الأفكار والتكرار وما, وما تكرر تقرر. ما تكرر من التكرار تكرر يكون فيه إقرار وفيه ثبات الأمثلة كل هذا كان الشق النظري يبقى الشق العملي في قاعدة الليلة هذا إن شاء الله من الله اننا حديث ابي هريره مش عارف حكم ولا نخليها المره الجايه بس المشكله لو ارجعنا الامثله للمرة القادمة يعني بعد اسبوع اراكم سوف يعني صاف على السيء بقاعده الجبهه يعني هتكون الامثله بنيه على هواء للنسيان له ما له من الاثر فأنا رفع للحرج رفع للحرج عنكم من أراد أن يستأذن فليستأذن دون أن يخبر الله لخير على ما مضى فمن أراد ليستأذن لتأخر الوقت فلاحرج وإنجز الله خيرا على ما على حسن الاجتماع عندنا حديث أبي هريرة المرفوع صلى المرفوع صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يميني إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر رحصوا لسنة الفجر فليضجع على يميني هذا الحديث بهذا النطق غير صحيح لماذا لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعله لا قوله واضح كده يبقى هنا ورد لفظ بصغة الأمر فيضجع عن يمين يعني إنسان بعدما صلى سنة الفجر ينتظر إقامة الصلاة وكان سلم من هديهم أنه يصلي السنن في بيته لم يرد عن النبي صلى سنة أنه صلى سنة في المسجد كما نقع ذلك في الهدي لم يكن من هدي السلم أن يصلي السنن في المسجد وهذا له فوائد كثيرة حينما نصلي السنن في البيت صلاة الصنة في البيت بـ 25 درجة نحن مع informalikka صلاة الفرد في المسجد بـ 25 درجة في الصنة العكس صلاة الصنة في المسجد في البيت تزيد عن صلاتها في المسجد بـ 25 درجة وكذلك في صلاة الصنة في البيت تمنى البيت دركة وكذلك تعود الأبلاد على الصلاة حينما يرون الأباء والأمهات يسترون فيتعودون على الصلاة فبالأقول هنا وردت الرواية من قوله فليضجع على, على يمينه ولكن هذا فيه خطأ من عبد الله بن زياد عبد الله بن زياد ثقة ها هذا أول اختبار لكم بقى عبد الله بن زياد ايه ثقة خالف جميع الثقات فهو روى الرواية من أمر الله سلم فليتضجع وهم روى الحديث عن أبي هريرة من فعل النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلكت الفجر اضجع على يمينه. إذن هنا عبد الله بن زيد هذا مثال لمخالفة الثقة لمجموعة من الثقات بمعنى إيه عندنا تطبيق وتطبيق العمل عندنا الأعمش عنده جملة من التلاميذ الثقات من تلاميذه عبد الله بن, بن زياد عبد الله بن زياد عبد الله احسن شاذ في في الكم فالاعمش يجلس المجلس فيروي الحديث فأحد تلميذه وهو ثقة عبد الله بن زياد وهم فنقل الحديث من أمر النبي فليضجع وأقرانه لوما تلميذ الاعمش نقلوا الحديث من فعله فهذا عبدالله بن زياد وإن كان ثقة لكنه هنا خالف أقرانه من الثقاظ فيسمى حديثه حديث شاز ويسمى حديثهم حديث ها محفوظ وهذا من أنواع الشديوث المتن هذا من ناحية الحديثية وأيضا من ناحية الشقية الأمر هيختلف لأننا إذا قلنا أن الروية على فرض تنزلنا أن الروية أصح فليضجع سيكون هذا بشغة الأمر والأمر عند الأصولين الوجوب، فهأسم تاريقه أما إذا كانت الروية وهي الأصح طبعا من فعله فهذا عند الأصولين الفعل الأصل في الاستحباب. إذن هنا الفرق هذا لو فائدة حديثية ولو فائدة فقهية لأن لفظة فليضجع. تختلف عن لفظ كان يضجع، فالقصد في الفعل أنه الاستحباب، ولازم أدلة ليس هذا محل محلها. أما القصد في القول، فله الأمر الوجوب. يا أسم تارق، يا أسم تارق. إذا سر واي الشافر، رواية, رواية عبد الله بن زياد وإن كان صيقا، ولكنه خالف جملة من الثقات وكما ذكرنا ليس الشأن أن يخطئ الصيقا، فما من صيقا إلا يخطئ. إنما الشأن ألا يكثر خطأه، ليس الشأن. ألا يخطئ الثقة نما الشأنه أن يكثر خطأه مثال آخر أيضا في حديث السبعين الذي أفرادنا له شرحا في, رواية في, في, في زيادة السبعين الذين أتخذنا الجنة وغير حساب ولا عذاب اللهم ارزوحنا الجنة جنة الفردوس معنا سلم بغير حساب ولا عذاب في رواية حديث السبعين عند مسلم زيادة قال في نسل لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون عند مسلم روايه فيها زياده لا يرقون هذه لا يذكرها البخاري ولا غيره ولا اصحاب السنن فالجمهور يقول على الحديث قالوا هذه زياده شاذه لفظه لا يرقون قالوا أن راويها سعيد المنصور وإن كان الثقة ولكنه خالف رواية الثقات الذين لم يذكروا هذه اللفظة وللحق والإنصاف أن هذا المثال فيه أخذ ورد لأن شيخ الإسلام ذكر أن هذه الرواية ليست جازمة ووجهها توجيه عقدي ليس هذا أيضا محبوب لكن هذا حديثيا مثال لمخالفة الثقة للثقافات عندنا مثال آخر حديث مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع أي لم يترك وارثا إلا موله وأعتقه هذا ابن عباس يرويه مرفوعا أنه سلم مات ولم يدع وارثا إلا موله هو وأعتقه هذا الأثر وصله ثقاط يعني وصلوا يعني ذكروا هذا الأثر مسندا ليس فيه انقطاع وصله ابن عيين ابن جريج في حين أن حمد بن زيد أرسله إيش أرسله لم يذكر طبقة الصحابة يعني يجعل هذا الحديث من رواية التابعين رواية التابعي دون أن يذكر طبقة الصحابة فهنا عند الحمد بن زياد فقه لا مطعم فيه ولكنه خالف فقهات وهذا يسمى شذوذ في السند الشذوذ نوعان في المتن كما ذكرنا في حديث للدجاع بعد الفجر وفي حديث لا لارقون هذا يسمى هذه أمثلة للشذوذ فين في المتن من أمثلة الشذوذ في السند يعني إيش شذوذ في السند النسيقة يرفع حديث ها وصدوق يوقفه أو أن ثقة يوقف حديث وثقات يرفعوه أو أن كما في مثالنا هذا ثقات يسندون الحديث أي يذكرونه متصلًا واتثاق فيرسله فيرسله فهنا هذا يسمى مثال لشذوذ في في السند إذن فهنا ثقات كالنعين أو الجرينج أوصل السند وأرسله أي جعله مرسلا حمد بن زين وهو أن كان ثقة ولكن أبدا ولا لا تقدم روايته على الثقات فروايتهم تسمى رواية محفوظة وروايته هو تسمى رواية إيه؟ رواية شهزة مثال آخر حديثة عباس وهذا في الصحيح قال رضي الله عنهما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الله عنها وهو محرم أي كان متلبسا بالإحرام وتزوج بميمونة طبعا نحن نعلم أن المحرم يحرم عليه أن يتزوج يحرم عليه أن يتزوج وأن يكون وليا يعني لا يزوج ابنته مثلا ولا هو يتزوج لا ينكح ولا ينكح في الصحيح ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه محرم وهذا في الصحيحين وهذا شاذ في الصحيحين وهذا شاذ ويسمى هذا شيوز متن لأن الثقات اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال يعني حلال يعني بعد أن أنهى إحرامه وهي صاحبة القصة يعني عندنا صاحب القصة ميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم هو حلال. في صاحب القصة وقاعد تقول صاحب القصة أعرف بما جرى من غيره. صاحب القصة أعرف بما جرى من غيره. إذن وفي أثر أبو أبي رفع قال أبي رفع قال كنت سفيرة بينهما. أي الوصيد بينهما وأكد أيضا الأبو رافع إضافة إلى قول ميمونة أنه تزوجها وهو حلال إذن قول ابن عباس يكون حديثه شاز وحديث ميمونة هو المحفوظ إذن المعتمد عند المحدثين هو تعريف الحديث الشاز أن الحديث الشاز مخالفة المقبول لمن هو أولى منهم كما ذكرنا من العلماء من يعرفون حديث الشاذ مخالف الثقة منه أوصق منه وهذا تعريف غير صحيح هناك تعريفات أخرى منها مثلا الحاكم يقول عن تعريف الحديث الشاذ قال ما تفرض به ثقة من الثقات دون أن يتابعه أحد هذا تعريف عجيب الحاكم يعالف حديث الشاذ يقول إيه ما تفرض به ثقة من الثقات دون أن يتابعه أحد هذا تعريف غير صحيح لما يلزم من هذا التعريف أن نقول لحاكم رحمه الله يلزم من كلامك أن حديث النيات عندما نعمل بالنيات أن يكون حديثا شاذا. لماذا؟ لأن حديث النيات تفضل به عمر فقط تأملو حديث النيات عندما أعملوا بالنيات تفضل به عمر فقط وتفضل به عن عمر على القمى عندما جاء وعن على القمة محمد ابن ابن وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن في كل طبقة طبقة الصحابة تابعين وتابعين ها واحد فقط. فيلزم من قول الحاكم لما عرف الحديث الشاذ أنه تفرد ثقة من الاستقاط دون متابع. يلزم من كلامه أن يكون حديث عمل بالنير حديث شاذ وهذا بالطبع كلا لا يصح. كتاماً ما عذرت قلت أخطف عليكم ولكن أنا أسهبت في في التقديم فالوقت الوقت صرقنا فاعتذر لم كنت أخطف عليكم يعني إحنا أخذنا كل ما مضى في الحديث اللي كل المسألة اللي مضى في الحديث الشهز يبقى مثال في الحديث المنكر إحنا قلنا حديث المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوله منه مخالفة ال حديث وحديث ها منكر وحديثه حديث وحديثه يسمى حديث معروف رروا أبو حاتم عن حبيب بن أبي حبيب من حبيث بن عباس مرفوعا من أقام الصلاة وقاقت الزكاة وحج البيت وقارى الضيف دخل الجنة قال أبو حاتم هذا حديث منكر لأن السقاط خالفه حبيب ابن, ابن أبي حبيب وهو ضعيف آه هنا رواو ضعيف وقالو السقاط من المنظر ضعيف حبيب ابن أبي حبيب وضع كده هذا رغى ضعيف حبيب بن أبي حبيب خالف السقاط وهو طبعا رواي ضعيف هم روا روا الأثر موقوفاً وهو رواه مرفوعا فقولهم مقدم فيسمى حديثهم حديث معروف وحديثه حديث منكر تذكروا الأمر معروف النعل منكر إذا هنا حبيب نبي حبيب هذا مثال إيه لشو لشو فين هذا آسف آسف آسف هذا مثال منكر في في السند حيث أن ضعيفا، رأى ابن ها رفع الحديث وهو ضعيف، والسقط أو هذا مثال للنكارة في السنة. فارع نختم به؟ إذا انفراد الراوي بما لم يروه غيره، بسمو الال هذا ما حكم الانفراد؟ هل كل انفراد للراوي يرد؟ نقول لا نقبل منك الانفراض انفراد الرواة على مراحل وعلى أقسام القسم الأول أن يكون الذي تفرد هذا المتفرد تفرد بأصل الحديث من أوله إلى آخره يعني روى ما لم يروه غيره لسه تفرده ما خلفش حد ليه ما خلفش أنه أصلا بيروح أثر ما روى أحد غيره هل هذا التفرد يقبل؟ هنا ننظر إلى حاجة الغاوي إن كان من حيث قوى ضعف أقصد أن أقول أن ليس كل تفرض يرد على صاحبه وإلا فكم من سنن انفرض بها جبال من الثقات هل نقول لأنك انفرض فهذا يتهمد لك؟ لا فقد يحفظ الراوي ما لم يحفظه غيره هذا هو القسم الأول القسم الثاني أي يتفق هذا الفئر الروي مع رواية السقاط في أصل الحديث وهذا على أقسام أي يزيد عليهم زيادة ما ذكروها يعني إحنا قلنا في الأول يروي الحديث من أوله إلى آخره دون أي رويه أحد مغيره هذا حكمه بحسب حال الذي الأضافات في القسم الثاني أن يأتي هو يروي حديث يرويه غيره غيره عدد ولكن يأتي بلفظة ينفرد هذه تسمى زيادة الصيقة لها باء مسائل ولها أبحاث حكم زيادة الصي ما معنى زيادة الصيقة عندي مجلس في عشر طلاب تسعة ذكروا الحديث ها والعاشر ذكر الحيس هو, هو وزاد عليهم لفظة بمعنى إيه مثلا نعطي مثال هو ليس عندكم مذاكرة خذوا هذا المثال حديثة من عمر فرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الفطر صاع من طم صاع من أقد صاع صاع قال على الحلو العبد الذكر الصغير من المسلمين كلمة من المسلمين دي ها زيادة على الحديث انفرض بها راوي سموه زيادة الثقة يبقى التسعة ما ذكروا لفظة من المسلمين فرواها راوي العشر زاد عليه زاد عليه هذه اللفظة هذه تسمى إيه تسمى زيادة الثقة وهذه لها أبحاث ولها مجال هل تُقَمَ الأُولاء أيضا بالنظر إلى حال الروي؟ هل من مثله يقمن التفرد أم لا؟ لذلك الشفيعي يقول كلام من ذهب نختم به ونعمل الختام ومسك الختام قال الشفعي ليس الشاذ أن يروي ثقة حديثا ما راه غيره يعني إيه مش كل تفرد أقول هذا شاذ قال الشافعي ليس الشاذ أن يروي ثقة حديثا لم يروه غيره إنما الشاذ أن يروي رواية يشز فيها ثقة عن رواية الثقات هذا الله أعلى وأعلم رب العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة أزفع علينا نعمك ظاهرة وباطنة وأكفينا ربنا هم الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد. إن شاء الله القاعدة القادمة، القاعدة الثامنة لا حجة في الضعيف في شرعنا الحنيف، لا حجة في الضعيف في شرعنا الحنيف. نأسف على الإطالة، وألكثير من الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. والجزاكم خير. السلام عليكم. إن شاء الله تفسير سوره النساء في العاشرة النساء إن شاء الله